النوع الثاني عشر وهما ختم به الانواع وذكر ما يتعلق فيه من اشتغالي بالتصنيف وجمع وا من آداب العالم اذا كملت اهليته وتم فضله على من صنوف التعليم أن يشتغل بما ذكره رحمه الله تعالى الاشتغال والتصنيف والجمع والتاليف جمع بين هذه الالفاظ الثلاث ومنهم من يفرق بينها من حيث الصلاح ومنهم من يجعلها بمعنى واحد واول مشهور انه هذه كلها بمعنى واحد والتصنيف والتاليف والجمع كلها تطلق على على شيء واحد وان كان ذهب بعض من الف في آداب العلوم انه ثم فرقا بين هذه الأصناف ما فرق بين التصنيف وبين بين التأليف جاء في كتاب الخليل أن التصنيف تمييز الأشياء بعضها من بعض أن التصنيف تمييز الأشياء بعضها من بعض يقال صنفت الشجرة إذا اخرجت ورقها صنفت ليس المراد انها اللفت صنفت الشجره يعني اخرجت ورقها وكذلك العالم يخرج علمه به قال وتصنيف الكتاب من هذا يعني لوحظ فيه هذا المعنى صنفت الشجرة اذا اخرجت ورقها والورق هذا يعتبر ثمرة كذلك العالم إذا أخرج علمه بي وكتابته ان هذا يعتبر ثمرة من ثمار العلم قال ابن فارس قال الخليل التصنيف تمييز الاشياء بعضها عن بعض ولعل تصنيف الكتاب من هذا والغريب المصنف من هذا فانه ميزت أبوابه وجعل لكل باب حييزه تصنيف فيه تمييز بعض الأشياء عن بعض قال في الفروق اللغويه في الفرق بين التأليف والتصنيف ان التأليف أعم من التصنيف اذا عرفنا التصنيف المراد به صنف الشيء أي ميز بعضه عن عن بعضه ولو تأملت وجدت ان هذا يصدق على كل تأليف على كل مصنف لأن فيه تمييزا للأبواب بعضها عن بعض المصنف والمؤلف يبصل بين الابواب كما يجعل الابواب تحت الكتب هنئذ كتاب الطهارة كتاب الصلاة إلى اخره هذا يعتبر ماذا يعتبر تمييزا للعلم بعضه عن بعض وكذلك تحت كتاب الطهارة اكو ابواب باب المياه باب الانية باب الاستنجاء الى اخره هنئذ يكون هذا كذلك فيه فيه تصنيف فعلى ظاهر كلام الخليل انه ان ثمة تداخلا بين المؤلفات والمصنفات ويجمعها الاسم العام وهو أنه قد ميز صنفا عن عن صنف وهو حاصل واما صاحب الفروق ففرق بين التاليف والتصنيف فجعل التاليف أعم من التصنيف قال رحمه الله تعالى ان التاليف أعم من من التصنيف وجه قال وذلك أن التصنيف تاليف صنف من العلم يعني لا يدخل تحته غيرهم فيذكر العلم الصحيح فقط ولا يذكر المخالف ولا يذكر القول الذي يقابل الصحيح يعني اذا ماذا يسمى تصنيفا قال ولا يقال للكتاب اذا تضمن نقض شيء من الكلام مصنفا فإذا ذكر القول ونقيضه يسمى تاليفا واذا ذكر القول فقط يعني الصحيح هذا اشبه ما يكون به الكتب المذهبيه التي لا تذكر الا الا المذهب هل نعتبر هذا تصنيفا لانه ذكر الصنف العلمي فقط ولم يذكر مقابلهم لأن ذكر المقابل ولو كان معتبرا عند المخالف إلا أنه ليس داخلا تحت العلم عند المصنف ذاته ولذلك اذا اعتقدت ان القول الحق مثلا لا يتعدد فاذا اخترت قولا فمقابله ها ماذا وماذا بعد الحق إلا الا الضلال هذا الاثر تعتقد هذا لأن الحق لا لا يتعدد فاذا ذكرته فلم تذكر العلم وحده انما ذكرت العلم و ونقيضه حينئذ التصنيف يمتاز يمتاز عن عن التأليف بأن التصنيف لا يذكر فيه الا العماء اصناف العلم يميزها بعضه عن عن بعض واما اذا ذكر العلم ومقابله حينئذ يسمى تاليفا على هذا تعبير قال ولا يقال للكتاب اذا تضمن نقض شيء من الكلام مصنف وعلى هذا الجميع كتب الخلاف ليست مصنفات لا تعتبر ماذا لا تعتبر مصنف فاذا قرات حنيذ من كتب الخلاف كالمغني لا تقول قال المصنف وانما تقول قال المؤلف فرق بين الناصح صحيح من مميز حنيذ لا يصح ان يقول قال المصنف إنما يقول قال المؤلف قال ولا يقال للكتاب اذا تضمن نقض شيء من الكلام مصنف لانه جمع الشيء وضده هذا التعليل جمع الشيء الذي هو العلم وضده الذي هو ضد العلم ولا شك ان ضد العلم ليس بعلم هذا لاصل لأن الحق لا لا يتعدد فان اذا جمع العلم وضده والقول ونقيضه فلا يسمى تصنيفا بل يسمى ماذا يسمى تاليفا يسمى تاليف واذا قال بأن التاليف أعم معناه عنيذ يطلق على التصنيف تاليف إذا صنف العلم بعضه عن بعض ولم يذكر النقيض سمى مصنفا ويسمى تاليفا سمى مصنفا وسمى تاليفا نعم استدرك ما مضى واذا ذكر العلم ونقيضه لا يسمى تصنيفا وإنما يسمى يسمى تاليفا وعلى ذلك نقول إذا قرأ في المبني يقول قال المؤلف وليكن قال المصنف واذا قرأ الزاد وحده فقط ولم يذكر الخلاف قال المصنف وقال المؤلف صحيح قال المصنف وقال لان التاليف اعم من التصنيف فنيذن يكون ماذا كل تاليف تصنيفا ولا ولا عكس وكل مؤلف مصنف ولا عكس يكون بهذا تقابل بين النوعين والتاليف قال والتاليف يجمع ذلك كله ولذلك صار التاليف اعم حينئذ يطلق التاليف إذا صنف العلم وحده ولم يذكر نقيضه ويطلق التاليف كذلك على على ما اذا جمع العلم ونقيضه وأما التصنيف فلا ي... فيختص حينئذ بما ذكر فيه العلم وحده ولم يذكر نقيضه حينئذ كل تاليف تصنيف ولا عكس وكل مؤلف مصنف ولا ولا عكس قال وذلك ان التاليف تاليف الكتاب مراد به هو جمع لفظ إلى لفظ ومعنى إلى معنى فيه حتى يكون كالجمله الكافيه فيما يحتاج اليه سواء كان متفقا أو مختلفا هذا التاليف لا يشترط فيه اتفاق العلم مع غيره بل قد يكون العلم ونقيضه اذا جعل الحق متعددا الأمر واضح ان اذا قلنا الحق لا يتعدد بل هو واحد فان ليس بعد العلم الا الا الخطا وضد الصواب قال حتى يكون كالجمله الكافية بما يحتاجه فيما يحتاج إليه سواء كان متفقا أو مختلفا والتصنيف ماخوذ من الصنف ولا يدخل في الصنف غيره اخذ بنا الصنف بمعنى النوع الذي يمتاز عن غيره والعلم يمتاز عن عن غيره فاذا ذكر العلم وحده عند ان سمي صنفا وسمي الكتاب تصنيفا والمؤلف مصنف وأما إذا ذكر المتفق والمختلف حينئذ يسمى تاليفا ولا يسمى تصنيفا ويطلق على التصنيف تاليف لأن المراض بالتاليف جمع لفظ الى لفظ ومعنى الى الى معنى باطلاق قال وقال في الفرق بين الترتيب والتاليف والتركيب والتصنيف عبارات كذلك شائعه تذكر في اولي كتب النحو وكذلك هل يشترط في الكلام ها التركيب ام التاليف بما قال باب الكلام وما يتالف منه قالوا ولم يقل ما يتركب منه لماذا لانه يشترط الالفه بين المسند والمسند اليه ليسمى كلام وام الجمهور فلا يشترطون ذلك بل المراد عندهم ماذا المراد التركيب ولذلك عبرنا به بالمركب ماجرون قال لو مركب صحيح ان الكلام عندنا فلتسمع لفظ مركب مفيد حينئذ اللفظ المفيد مركب لفظ مركب مفيد حينئذ قال التركيب لا يشترط الالفه بين المسند والمسند اليه شاهد إذا قال طار الجدار ها طار الجدار هل يتصور الجدار يطير قل طار الطائر لا اشكال فيه تصور الطائر انه لكن طار الجدار ياتي قل طار فعل ماضي مبني على الفتح والجدار فاعل لكن هل بالفعل الجدار يحصل من الطيران جوابنا عند ابن مالك لا يسمى كلاما عند كثير من النحاة يسمى كلاما فرق ماذا تعليف يعني الألف بين المراه المسند والمسند اليه ولذلك عبر في التبويب باب الكلام وما يتالف منه قال هنا الترتيب هو جمع الاشياء المختلفه بحيث يطلق عليها اسم الواحد ويكون لبعضها نسبه الى بعض بالتقديم والتاخير في النسبة العقلية وان لم تكن مؤلفه يعني أن يكون ثمه تناسب بين المقدم والمؤخر لكنه من جهه العقل من جهه العقل النسبة العقلية يعني باعتبار العقل والعقل ينظر فيه بادنى مناسبه يعني قد لا تظهر اول اول امر او اول في في بداهه الامر لما تحتاج الى عمق في الفكر والتفكير فاذا كان ثم تناسب عقلي بين المؤخر والمقدم هل سمي ماذا سمي ترتيبا ولو لم يكن بينهما الف ولا يكن بينهما الف هل يد صار الترتيب اعم من التاليف لان التاليف ماخوذ من الالفه التناسب لابد ان يكون بين المقدم والمؤخر مناسبا قال كما يقول مثلا باب المياه ثم باب الاواني لماذا ذكر الانيه بعد المياه لانه وعاء وضرف الماء مناسب اولى مناسبه ترتيب اولى ترتيب قال وان لم تكن مؤلفه فهو اي ترتيب اعم من التاليف من وجهه يعني المراد به ماذا تقديم وتاخير اما بينهما مناسبه نعم عقليه قد لا تدرك بداهه الامر لكن التاليف ماخوذ من الألفة اذا لا بد مما من تالف بينه انه كالمثال السابق كالمثال السابق العقل لا يمنع ان الجدار يطير صحيح او لا العقل يمنع العقل لا يمنع اذا لا مانع من كوني ان يسند من جهه العقل ولو بالامكان العام ان الجدار يسند الى الى طاره هذا لا مانع منه من جهه العقل ولذلك يجوز العقل ما لا ما لا يمكن ان يوجد في في الخارج اذن بينهما بينهما نسبه عقليه لكن البينهما تالف يعني العقل يدركه بداهه الجواب له قال وان لم تكن مؤلفه فهو اعم من التاليف من وجه لان التاليف ضم الاشياء مؤلفه يرشدك اليه اشتقاقه من الألفة سواء كانت مرتبة الوضع ام لا وهما أي الترتيب والتاليف أخص من التركيب مطلقا لأن التركيب المراد به الضم مطلق الضم sama كان bainahuma ألف أو aw قال وهما أي huma ay tartib من التركيب khass min al-tarkib mutlaqan li'annahu dam al مرتبة mu'talifatan كانت amla murattabat al-wad' kanat amla wa lidhalika a'am al-jami' al-tarkib a'am al-jami' al-tarkib ya'ni a'am ma yu'allaf ash-shay' ma ghayrihi aw yudamm ash تركييبا من غير عكس غيري غير عكس قال وقد يستعمل الترتيب اخص مطلقا من من التأليف وكل ترتيب تأليف ولا ولا عكس يعني تأليف عكس الأول وقد يجعلان مترادفين التأليف والترتيب وهذا الذي جرى عليه العرف عند كثير من من العلم فالترتيب والتاليف بمعنى واحد ومنه يعتذر عما عبر بالتركيب واراد به التاليف في تعريف الكلام بعضهم أراد التركيب بالمعنى المراد هنا وهو ان يكون بينهما نسبة وان لم يكن بينهما الف وهذا عرض عليه العشماوي في حاشيته على الازرميه حينئذ قد يراد التركيب بالمعنى المذكور هنا ان يكون بينهما نسبة عقلية وادنى ما يسمى نسبه عقليه وان لم يكن بينهما الف وبعضهم لا يعبر عن التاليف بالتركيب والعكس حينئذ التركيب والتاليف يكونان بماذا بمعنى واحد كونهما مترادفين هذا شائع عند ماضي النحاة وأما التصنيف فالمشهور انهما كان من كلام المصنف هذا وجه آخر في التصنيف تصنيف بالمعنى السابق أنه ماذا صنف النوع عن غيره فذكر العلم ولم يذكر ماذا نقيضه والقول ولم يذكر ضده هذا يسمى تصنيفا وثم وجه اخر هو التصنيف ما كان من كلام المصنف يعني انشاهه سمى تصنيفا وما اذا كان من كلام غيره فلا يسمى تصنيفا واما التصنيف فالمشهور ما كان من كلام المصنف قال شيخنا البهاء الكشكول قد يقال ان جمع القران لا يسمى تصنيفا اذ الظاهر ان التصنيف ما كان من كلام المصنف ما كان من كلام المصنف. يعني هذا وجه راي هذا مسائل ليس ليست لغويه بحته وانما هي صلاحيه ولكل من الصالح ما, ما شاء بما بما شاء قال والجواب ان جمع القرآن إذا لم يكن تصنيفا لما ذكرت من العلة فجمع الحديث ايضا ليس تصنيفا مع أن اطلاق التصنيف على كتب الحديث شائع ذائع يعني لا يسمى القران تصنيفا وكذلك أو يعني اوصاف القران توقفية. فذكر أن القران لا يسمى تصنيفا لأن التصنيف يكون من انشاء المصنف قال قد ذاع وشاع عند اهل العلم ماذا اطلاق التصنيف على كتب الحديث كذلك يعني يجمع على حديث فقط لا يزيد حرفا حتى تبويبا لا يذكر تبويبا يعني حديث خالص ومع ذلك يسمى ماذا عند اهل العلم يسمى بالمصنفات أو المصنة اذا أطلق التصنيف على ماذا على ما ليس من عنده اذا ورد الاسم دون العله واذا ورد الاسم على ان العله ماذا باطله لا يصح التعليل بها. وقال في الفرق بين الجمع والتاليف أن بعضهم قال لفظ التاليف في العربية يدل على الالصاق يعني ثم التصاق وتقارب بين المؤلفين ولفظ الجمع لا يدل على ذلك وكذلك الجمع لا يدل على ذلك انتم مجتمعون وبعضكم مفترق عن بعض نحن مجتمعون في المسجد او لا مجتمعون تحقق وصول الجمع لكن لا يلزم من ذلك ماذا الالصاق لا ذلك الالتصاق يعني التقارب بين بين صنفين قال ولفظ الجمع لا يدل على ذلك الا ترى انك تقول جمعت بين القوم في المجلس فلا يدل ذلك على أنك الصقت أحدهم بصاحبه ولا تقول ألفتهم بهذا المعنى وعندنا ان التاليف والالفه بالعربيه تفيد الموافقه يعني تالف بين النوعين يكون ثم مناسبه مناسبه بين مؤلفين والجمع لا يفيد ذلك وعندنا ان التاليف والالفه في العربيه تفيد الموافقه والجمع لا يفيد ذلك الا ترى ان قولك تالف الشيء والفته تالف الشيء يعني لازم تالف شيء والفته يفيد موافقه بعضه لبعض وقولك اجتمع الشيء وجمعته لا يفيد ذلك ولهذا قال تعالى والف قلوبهم لانها اتفقت على المودة والمصافه اذا ثم خلاف في هذه الأسماء التي ذكرها المصنف التصنيف والجمع والتأليف هل هي مترادفات ام ان بينها فرقا من من جعل بينها فروقا باعتبار المعاني اللغويه لكن الشائع الدائع عند أكثر العلم هو أنها أسماء لمسميات متحده يعني في العرف والصلاح هي أسماء للمسميات واحده فقال تصنيف وتاليف وقال مصنف ومؤلف قال الاستغلال بالتصنيف والجمع والتاليف يعني ان يشتغل العالم بان يجمع العلم فيه في كتاب سنسماه مصنفا أو سماه مؤلفا لكن هذه تسمى حرفه صدراق يعني ليس مطلقا ليس كل من هب ودب يشتغل بالتصنيف والتاليف لكن قد بعضهم ينظر الثاني عشر الاشتغال بالتصنيف والجمع والتاليف يغلق الكتاب انتهينا ها ثم ما بعد لكن هذا لا يلتفتوا يقول لا لابد التقف لكن يعني الحكم السابق ليس على اطلاقه صحيح ليس على اساس ليس, ليس كل شخص يشتغل بما بما ذكر بل لابد من, من شرط وقوله لكن هذا حرف الصدراك لانه أطلق اولا وقيد ثانيا فكانه رجع الى الحكم السابق ليشتغل لكن ليس كل أحد لان من نصب نفسه قد يقول قائلي ماذا استدرك وبحثنا الان في ماذا في اداب العالم اذا الاصل انه عالم حينئذ له اهليه التصنيف لا, لا يلزم لا يلزم قد يكون مؤهلا ان ان يدرس وليس مؤهلا ان يصنف لان التدريس لا يشترط فيه الكمال من وجه ولذلك صغار طلبه العلم عند اهل العلم يمكنونه من ماذا من التدريس لانه قد يراد بالتدريس هو تبليغ المساله القاء المساله فعين اذن يصور المساله على ما ذكره العلم ويرجح على ما ذكره العلم هذا يسمى ماذا يسمى ناقلا للعلم ولذلك ذكر العز بن السلام في زمنه في زمن هو ان اكثره العلم في ذاك الزمان لا المقلدين انهم نقلوا فقه لا فقه كيف هذا نقلوا فقه لا فقه يمكن نعم يمكن ان ينقل الفقه قل باب المياه ويعرف جمع ما طهور قسم اهل العلم كذا معنى الطهور عنده يتصور هذا ياخذه من من شيخه فيتعلم الكتاب ويدرسه ويتصور تصورا صحيحا ويقلده فيه في الحكم الشرعي عين اذا نكون ناقل هل هو من اهل العلم ها بهذا الاعتبار كونه ليس أهل للاجتهاد وكونه مقلدا والمقلد ليس من اهل العلم ليس من اهل العلمي. لكن باعتبار صحه تصوير المسائل وفهمها قد يقال بانه عنده شيء من العلم الذي هو تقليد بهذا الاعتبار يمكن له ان يدرس صح ام لا حينئذ له ان يدرس بهذا الاعتبار لكن هل له ان يؤلف الجواب ولا الذي تمكن في مذهبه الى اخره ان يكون مقلدا لا يخرج عن عن التقليد فالمقلد ليس من اهل العلم اذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى الاشتغال بالتصنيف والجمع والتاليف ثم قيده نقول لانه في العصر أنه يمكن أن يعلم ويدرس ويفهم لكن لا يكون اهلا للتصنيف الحر يعني الذي لا يتقيد بي بعالم يرجع الى كتابي والسنه قال لكن مع تمام الفضيله وكمال الأهلية يعني كمل في نفسه باعتبار صلاح باطنه واتصافه بأخلاق العلماء وكذلك ما يتعلق بضبطه للعلوم فما يشترط عند بعضه في الاقدام على التعليم كذلك يشترط في الاقدام على على التصنيف قال النووي رحم الله تعالى قالوا ولا يأخذ إلا ممن كملت اهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته واشتهرت صيانته وسيادته يعني أخذ العلم طالب العلم في الأصل أنه ماذا أنه يأخذه من هذا النوع إلا إذا اختلف الزمان وكان من يتصدى ليكون من طلبة العلم نحو ذلك فيختلف حكمه كل زمان له له حاله كل مكان له حاله الخاص به لكن المشتهر عند اهل العلم هو هذا أن الاصل في طالب العلم أنه لا ياخذ العلم الا ممن كملت اهليته والمراد به العلم كما ذكرنا العلم الذي يكون صاحبه غير مقلد أما المقلد فهذا اهل العلم السابقون لا سيما المذاهب ليس عندهم من التقليد بل يوجبون التقليد وعلى ما ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى اجماع العلماء على أن المقلد ليس من, من اهل العلم صار ماذا ها صار أخذ طلبه العلم في ذاك الزمان ممن هو مقلد وليس من اهل العلم ولذلك في جمع الجوامع وهو الكتاب الذي ندرسه وندرسه وننصح به هو يحرم يحرم الاجتهاد ويرى انه يجب عليه ان يتقيد بمذهب على هذا الاعتبار انه ليس من اهل العلم ومع ذلك نتعلم كتابه لماذا لماذا كلمه سابقا انه قد تكون عنده الاهليه في فقه المسألة وتصوير المساله لكن باعتبار الترجيح قد لا يؤخذ منهم فلا باس ان يفصل طالب العلم ان كان عنده نظر صحيح أن يفصل بين المسالتين فقد يكون الشخص الذي تدرس عنده عنده اهليه لان تاخذ منه كتابا معينا في فك عباراته وتحليل كلام المصنف ونحو ذلك لكن الراجح لا يكون اهلا لذلك وانما تاخذ ممن كملت اهليته لا من هذا التفصيل والا لو قيدناه بما ذكره النووي وبما شاع عندهم قديما لما درس طالب علم عند احد البتلمسيمه في فيه في هذا الزمان قال رحمه الله تعالى قالوا ولا ياخذ إلا ممن كملت اهليته وظهرت ديانته يعني جمع بين العلم والعمل وتحققت معرفته واشتهر صيانته وسيادته فقد قال ابن سيرين ومالك وخلايق من السلف هذا العلم دين فانظروا عما تاخذون دينكم هذا العلم دين يعني عباده وانت تدين الله عز وجل بماذا بما تسمعه من المعلم هذا الاصر تتعبد به يقول لك صل كذا زك كذا حج كذا اذا يبين لك ماذا مراد الباري جل وعلا وما اوجبه الله تعالى عليك من احكام شرعيه اذا هو دين اين تأخذ تاخذه ممن من طبيب ومنهندس من صحفي الا تاخذه من من أهله حينئذ العلم دين فانظر تامل وتدبر انظروا عمن تاخذون دينكم تاخذون دينكم هذا يتأكد في حق العامة اكثر من طلبه العلم طلبه العلم لو فصلوا على التفصيل السابق لا باس به ان يأخذ فقه الكتاب فقه الكتاب المتن ليس كتاب الله عز وجل ان ياخذ فقه الكتاب او فقه المتن باعتبار ماذا باعتبار أن المعلم ناقل للعلم وليس من أهل علم هذا لا اشكال فيه واكثر المعاصرين على هذا حقيقه انهم نقلت علم ليس من, من اهل العلم حينئذ لا باس ان تدرس هذا الكتاب عليه لكن لا تأخذ ماذا لا تاخذ ترجيحه لان ترجيح هذا دين معنى الذي تتعبد به حينئذ يكون دينا والدين لا تاخذ الا مما كملت اهليته اما عامه المسلمين فلا يحل لهم أن يسأل كل أحد بل لابد ان يتثبت ان هذا ممن كملت اهليته وظهر ديانته العلم دين انظروا عما تاخذون دينكم والا اجمعوا على على هذا روى أثر من سيلين مسلم فيه مقدمه الصحيح قال النووي قال رحمه الله تعالى ولا يكفي في اهليه التعليم أن يكون كثير العلم يعني ليست العبره بماذا بكثره العلم بل ينبغي مع كثرة علمه بذلك الفن كونه له معرفة في الجملة بغير من الفنون الشرعية فانها مرتبطه هذا الذي ندندن حوله دائما مساله ماذا تخصص تخصص نوعان تخصص بدعي الذي هو موجود الان في جامعات غيرنا طالب علم يبدا اول ما يبدا قال انا فقيه هذا قال المفسر والاخر قال انا محدث والثالث قال طبيب والاخر الرابع قال مهندس لا فرقه بينهم كلهم لان هذا, <تصفيق> هذا وذاك لا يكون من هالعلم البتة التخصص القديم الذي هو عند اهل العلم كبار انه ياخذ العلم كله جميع الفنون ياخذ أصول كل فن أصول كل فن ثم بعد ذلك تميل نفسه إلى فن ما فيكثر من المطالعه فيه والتاليف والتدريس الى غيره ولذلك تنظر الى النووي رحمه الله تنظر الى ابن حجر الى ابن رجب كلهم يجمعون العلوم كلها ولذلك ابن رجب ابن حجر رحمه الله يعد انه امير المؤمنين في الحديث مع كوني له في الشعر وله ديوان شعر يعني يكتب الشعر و وله في النحو في اللغه وله في الاصول ولذلك فتح البال الان قسم القواعد الاصوليه في فتح البال القواعد اللغويه فتح رسائل ماجستير ودكتوراه في كتاب واحد لعالم واحد هذه يدل على ماذا على أن هذا الكتاب كتاب موسوعي وصاحبه كذلك موسوعي وبالفعل كذلك ليس مجرد نقل ولذلك له له كلام ترجيح في مسائل اللغه وفي مسائل الاصول تطبيق القواعد الفقهيه قال الاصلي الاخير فابن حجر وغيره رحمه الله تعالى ياخذون العلم كله لا يدعون علم من العلوم الشرعيه البتا ثم بعد ذلك إذا حب علما اكثر منهم لا باس فكيف يكون مفسرا لا يحسن اللسان العرام حتى الانسان لو نظر اليه تامل هكذا عقلا وجدلا قال كيف باللسان العربي مبن تحداهم الله عز وجل انت تريد ان تنضبط الدقائق والمعاني اللغوية وما دلت عليه التراكيب واعجاز القرآن كما يقال حينئذ تاتي به شيء لم تدرس لا اعروميه ولا ملحه ولا قطن ده ولا الفية هذا لا يمكن لا يمكن تاتي وكذلك إذا درست أصول الفقه اصول الفقه لبه ماذا لسان العرب لان الدلالات البحث الذي يجعلون الباب الثاني او الثالث على حسب المذاهب دلالات الالفاظ له العام والخاص والمطلق والمقيد إلى اخره هذه مبناها على ماذا على لسان العرب فاذا لم يكن عنده لسان العرب على وجه الصحيح فكيف يتقن أصول الفقه وإذا لم يكن عنده اصل كيف يستنبط كيف يقول هذا الراجح قول هذا التحريم أو او الكراهه او الاجاب او اذا لم يكن عنده معنى وعنده دربه على أصول الفقه كيف العلوم مترابطه بعضها على بعضا واذا لم يكن عنده أهلية في بحث حديث من اجل صحه هل كيف يجعل عمدته حديثا مختلفا فيه بينها سيكون مقلدا اذا العلوم كلها مرتبطه بعضها من بعض طالب العلم يأخذ من كل علم اصول وهي محدوده معلومه أخذ بكل فن نحن نقول الفيه كفاهه اصول الفقه اصول الفن كفاهه اصول الفن من كل فن الفيه في سنه واحده تنتهي منا ان شاء الله تعالى فاذا كان كذلك حينئذ يجمع بين العلوم أما هذا الذي يبعض ويمزق العلم شر هذا ليس من اهل العلم بالاجماع باجماع العلم انه ليس من اهل العلم سواء اعترف هو او لا ولذلك هم ضعفاء في فنونهم الفقيه الذي لا يحسن اصول الفقه فيرجح الاخر هذا قد يكون ناقلا للعلم فلا يفتضح لكن اذا جاءت النوازل وجاءت الا التي يحتاج الى كلام موصل وربط الفروع باصولها حينئذ تجد الخلل الكبير هذا التناقض تجد الكذب على على الشرع وكذلك ما يتعلق به بسائر العلوم هنا الذي أشار اليه النووي رحمه الله لا خلاف بين أهل العلم فيه قال ولا يكفي في أهلية التعليم أن يكون كثير العلم بل ينبغي مع كثرة علمه بذاك الفن كونه له معرفه كونه له معرفة في الجملة بغير من الفنون الشرعيه بانها مرتبطه بعضها مرتبط ببعض بل لا يتصور بعضها أن يتمكن فيه إلا بالتمكن فيه في فن اخر ولا سيما نظرت الى علم التفسير وتمكن الناظر فيه التفسير يكون مفسرا على لسان عرب سنعرف نحوان صرفا وبيانا الى اخره وما من لا يحسن شيئا هذا لن لن يفهم كلام العلم ولذلك حتى في النقد عن اهل العلم العلم إذا كتب كتب باللسان العربي إذا صنفه والفه كتب باللسان العربي فالذي ليس عنده اهليه النظر والقراءه كلام العلم كيف يفهم كلام العلم ولذلك لان ينقل عن الشيخ الاسلام رحمه الله والشيخ المسلم تحدث في واد وهم في واد اخر هذا موجود له اثنتا كثيره قال هنا فانها مرتبطة ويكون له دربه يعني ملكه الملك كما قال الشوكاني رحمه الله انما تكون بطريقين يعني بالنظر في اولا كثرة ملازمة الاشياخ بذلك الفن وثانيا نكون باعتبار الممارسه في الفن ذاته الذي يريد ان يستنبط ويتعلم الاستنباط يكثر من من الاستنباط والنظر في الكتب التي تعين على على ذلك قال ويكون له دربته ودين وخلق جميل وذهن صحيح اطلاع تام قالوا فلا يأخذ العلم عما كان أخذه له من بطون الكتب صحفي صحفي اذ لا يؤخذ عنه العلم لا يؤخذ عنه العلم الا ضروره اذا لم يوجد غير قد يقال بانه استهدا به بالشرط السالب يعني فرق بين امرين بين قراءتي اقرا كتاب وبين أخذ حكم شرعي قد تقرا عليه كتابا من أجل حل العبارات ولا تجزم بصحه ما يقول قد يكون موهما في ذلك اقطع وأما الحكم الشرعي فلا يحل لك ان تاخذ من الصحفيين البتة ولذلك بين قوسين اكثر الدكاتره الان صحفيون بل اكثر الطلاب الذين يدرسون بالجامعه صحفيون لماذا لانه ياخذ شيئا يسيرا جدا من الفن ثم يقيس الكثير بل الاكثر على ما اخذ صحينا بلا ياخذ مذكره قد لا تتجاوز بعضها 20 صفحه حينيذ هل الفن يكون محصورا في هذه المذكرة ثم يقيس عليه مصنفات بالعشرات المجلدات على ما, ما أخذه ثم اخذوا عن صحفي اذا الخلل فيما قراه وعلى من قرأه وذما خلل من من جهتين على كل الصحفي الذي لم ياخذ علمه عن شيوخ او شيخ حاذق هذا لا يوثق فيه في علمه ولا يجوز ان يستفتى والاصل انه لا يجوز ان يقرا على هذا الاصل الا اذا ظن فيه أنه عنده شيء من الفهم الحسن فيؤخذ منه او يقرا عليه المتن فرق بين النوعين فهو ناقل علم وليس من اهل علم ناقل فقه لا فقها فرق بين المسالتين قال رحمه الله تعالى قالوا فلا ياخذ العلم عمن كان اخذه له من بطون الكتب من غير قراءة على شيوخ أو شيخ حاذق شيوخ يعني متعددين او شيخ حاذق يعني قد لا يجد متعددين وانما يجد شيخ حاذقا جمع بين العلوم ولا باس به لا يلزم التعدد ليس مدحه المطلقا تعدد الشيوخ ليس مدحه المطلقا بل قد ياخذ عن شيخ واحد ويكتفي به وحينئذ أخذ العلم عن عن اهله قال فمن لم ياخذه الا من الكتب يقع في التصحيف ويكثر منه الغلط والتحريف او صحيح تحريف في اللفظ وتحريف في الفهم قد يكون هناك عجمة في اللسان وعجمة فيه في الفهم صحيح لان متلازمان متلازمان يعني إذا اذا قرأ خطأ حينئذ يلزم من ذلك أن يفهم خطأ وإذا قرأ خطأ معناه لم يجري على قواعد لسان العرب وهذه هي العجمة حينئذ تورث ماذا تورث عجمة فيه في الفهم وما أكثر من عنده عجمة في في الفهم نسيا في هذا العصر اذا قال فمن لم ياخذه الا من الكتب يقع في التصحيف ويكثر منه الغلط والتحريف اكثر من الغلط والتحريف ولسيمه مما ينبه عليه أن ان اصل طلب العلم العنايه به بالاصول لا عن اصول الفقه انما اصول كل فن التي يعتني بها العلم فيما يتعلق به بالقواعد العامه كل علم له قواعد عامه قد يصن في بعضها وتفرد وكثير منها لم يصنف فيه وإنما كما سيأتي في العالم انه انه مما ينبغي أن يكون في في درسه ان يشير دائما الى الأصول لهذا الذي يستفيد من طالب علم طالب علم لا يلزم ان يقرا الفروع كل فرع لابد أن يقراه ويتتبعه هذا يحتاج الى الف لسنه قد لا, لا يصل الى عشر معشار ذلك حينئذ إذا أراد أن يتتبع الفروع سيتعب ويحتاج الى اضعاف اضعاف وقت قد لو صرفه في اتقان الأصول لكفاه الكثير والكثير وهذا نحن نحرص دائما في في دروسنا أن نشير الى ان هذا اصل يتفرع عليه الكثير من كلامها العلمي وامما ككتب تعتني بذلك فهذا قليل جدا وينوجد موجود لكنه قليل جدا ولذلك قد يوجد ذكر بعض الاصول في كلام القيم رحمه الله تعالى كثيرة سيمه في الاعلام علم هذا من الكتب التي ينبغي عنايه بها كذلك الموافقات للشاطبي والاعتصام هذه مما ينبغي نقراؤه طالب العلم دائما اذا قال فمن لم ياخذه الا من الكتب يقع في التصحيح ويكثر منه الغلط والتحريف وأما من لم تكن عنده الاهليه هن الذي العلم الذي ليست عنده اهليه فيشتغل ماذا لا يشتغل بالتصنيف إنما يشتغل به بطلب العلم ولو كان من كان واشتغل بذلك ولا يتعنى الكتابة والتصنيف فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد كما قاله العلم فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد وللعلوم رجال يعرفون بها وللدواوين كتاب وحساب ليس كل من هب ودب يصنف ويؤلف وقيل حمار في الكتابة يدعيها كدعوى ال حرب من زياد فدع عنك الكتابه لسه منها ولو غرقت ثوبك بالمداد اذا من عنده اهليه التصنيف صنف والف ولا اشكال فيه ولا ينكر عليه وأما من لم يكن كذلك فيشتغل بما هو أولى وأحرى ان يقعد نفسه واصل نفسه بالعلم الشرعي فيطلب العلم ولا يشتغل به بالتاليف و بالتصنيف هذا لا يمنع ان يكون طالب العلم أن يكون طالب العلم عنده ابحاث لا باس بذلك انما المراد به التصنيف الذي يكون نوعا من من التصدر العلمي و إذا جمع بحثا عنده من أجل اجل اتقان المساله باسه أن يجمع مع نفسه في اتقان مساله يتتبعها من هنا وهناك هذا بالعكس هذا مما يعني يحرض عليه طالب العلم أن العلم قد لا يتقن لسيمه في بعض المسائل التي وقع فيها نزاع كبير الا بالجمع والترتيب والتبويب من ذلك فيبقى عنده حتى يكون اهلا ثم يزيد ويهذب ويخرجه قال هنا لكن مع تمام الفضيله وكمال أهلية ثم ذكر فائدة التصنيف أو من فوائد التصنيف والتعليم فانه فهذه للتعليم يعني يشتغل بالتصنيف لماذا قال فانه لانه يعني في مقام اللام فانه يطلع على حقائق الفنون ودقائق العلوم حقائق الفنون اذا عندنا فنون جمع فن وله حقيقه وعندنا علوم جمع علم وله دقائق يعني الغموض الذي قد يكون في بعض العلوم لن يصل إليه بماذا الا بجمع كلامه العلمي والجمع هو المراد به التصنيف والتاليف فاذا جمع عين يد اطلع على شيء لم يطلع عليه سابقا وهذا من أعظم الفوائد من اعظم الفائد فيه في الاشتغال به بالتصنيف والتاليف انه قد يطلع على شيء لم يطلع عليه سابقا وهذا يعني مفاده البحث يعني يكون باحثا قال رحمه الله تعالى فانه يطلعه على حقائق الفنون ودقائق العلوم الفن والعلم للصلاح أو في الاستعمال بمعنى واحد ان فرق بعضهم بين الفني والعلمي لكن مراده ماذا للصلاح او للاستعمال انه انهما بمعنى واحد قال الفن واحد الفنون وهي الانواع والأفانين الاساليب يعني على هذا يكون ماذا يكون العلم المساله ذاتها والفن في كيفية اظهارها صحيح فانه اذا كان الفن المراد به الاسلوب حينئذ المساله واحده والعلم واحد كالانقال خطبه واحدة لكن الاسلوب يختلف ممكن نعم ممكن كل المثل خطبه واحده بذاتها حينئذ الاسلوب هو الذي يرفعها وينزلها وهي الانواع والافانين الاساليب هي اجناس الكلام وطرقهم ورجل متفنن أي ذو فنون افتن الرجل في حديثه وفي خطبته بوزن اشتق إذا جاء بي الافانين والحقائق جمع حقيقه وهي ما يصل اليه حق الامر ووجوبه حق الامر ووجوبه يعني حقيقة الشيء ماهيته هذا الاصم بمعنى انه يصل إليه بعد غور وبعد تامل وبعد نظر الى ما لم يدركه سابقا وبلغت حقيقة هذا اي يقين شانها اليقين, اليقين ولذلك يذكر بعض العلم أن طالب العلم قد يكون في أول أمره ان تكون المسائل والاحكام الشرعيه غالبه الظني يعني اكثرها ظن لكن بكثره البحث وبكثره الاشتغال بالمذاكره ونحو ذلك يجعله ماذا ترتقي لدرجه اليقين قد يكون عنده شكك في بعض المسائل ولذلك بعضهم يكون نقالا ها نقالا كما يتنقل من مذهب الى مذهب كذلك ينتقل من مساله الى الى مثلا كلما جلس مع صاحب مذهب أزال الذي في راسه هذا يكون ماذا هذا لا يكون ظن هذا يكون عنده شك اصلا لكن الطالب الاصل فيه ماذا أنه يكون عنده ظن ابتداء هذا امر طبيعي يعني الا اشكال فيه لكن بكثره القراءه والنظر في المسألة ذاتها لا سيما اذا كان هناك مذاكره ومباحثه وتدريس له نحو ذلك ترتقي هذا المسألة من الظن إلى الى الجزم وليس ثم طريق إلى هذه النقلة والارتقاء الا بماذا الا بالمذاكره والبحث والا سيبقى ماذا سيبقى نقاله لذلك تجد بعض الطلاب الان حتى في مسائل عقيده الاشكال هذا في الفقه امره سهل يعني لو انتقل من مذهب الى مذهب هذا قوله له دليل وهذا قوله له دليل لكن في العقيده حينئذ إذا جلس مع صاحب حجه نقله يذهب بعد شهر يجلس مع آخر رده إلى ماضيه وهكذا قل يسمى ماذا يسمى نقالا سمي هذا ما السبب فيه كونه المسائل عنده ليست على جهه الجزم وانما هي على جهة الظن أو او الشك الذي يرفعه إلى جهه الجزم وكثرة النظر في المساله وادلتها وفي الحديث لا يبلغ احدكم حقيقة الايمان حتى لا يعيب على مسلم بعيب هو في وحقيقة الشيء منتهىه والدقائق جمع دقيقة وهي الأمر الغامض الخفي عن العيون قال رحمه الله تعالى للاحتياج إلى كثره التفتيش والمطالعة والتنقيب والمراجعة يعني يطلعه على حقائق الفنون ودقائق العلوم يعني ليس فنا فقط وليس علما فقط وانما ما يسمى أو اشبه أو قريبا مما يقال فيه العلم الباطن إن صحه ينصح ان نقول علم ظاهر وعلم باطن وهذا لا يصح على الاطلاق لكن لو صح قلنا التاليف بكثره التفتيش والنظر يطلعه على العلم الباطن على العلم الباطن قال للاحتياط الى كثره التفتيش والمطالعه والتنقيب والمراجعة وهي متقاربه والمراد به البحث اي البحث والبحث باللغة التفتيش والتفحص يعني المراد به المعنى اللغوي وليس المراد به المعنى الاصطلاحي آداب البحث والمناظره هذا يختلف والمراد هنا ان يفتح الكتب تفتش كذلك قال مفتش يعني يفتش يبحث هذا كذلك يبحث اذا المراد به المعنى اللغوي وليس المعنى الاصلاحي اما بالاصلاح آداب المناظره فهو اثبات النسبة الايجابيه او السلبيه بالدليل وحمل الاعراض الذاتيه لموضوع العلم عليهم وبيانه احكام الشيء واحواله والمناظره كذلك يعني احكام المناظره لا بيان مفهوم الشيء يعني اللفظ ذاته يعني تصوره وفي الرشيديه البحث للصلاح يطلق على حمل شيء على شيء وعلى إثبات النسبه الجزئية بالدليل وعلى المناظره المراد هنا أن البحث الذي يطلقه العلم في هذا المقام ليس المراد به البحث للصلاح الذي يذكر في اداب البحث المناظره انما المراد به البحث اللغوي وهو التفتيش و الفحص قال في التاج ومن المجاز الحرث التفتيش ظاهر كلامه الاطلاق قالوا حرث إذا فتش وفي كلام الائمه الحرث تفتيش الكتاب وتدبر يحرث اذا الحرث ياتي بمعنى التفتيش يطلق حرث اذا فتش كتابه يعني لا يترك فيه شارد ولا, ولا واردا لذلك بعضهم قد يكون الكتاب عنده فحصه اشد الفحص وبعضهم قد لا يكون نظر فيه إلا نظرا فيه لنظرا عاما فالحرص تفتيش الكتاب وتدبره والحرص التفقه يقال حرث إذا تفقه ويقال احرث القرآن أي ادرسه وهو مجازا وحرثت القران احرثه اذا اطلت دراسته وتدبره حرثت القران أحرثه إذا اذا اطلت دراسته وتدبره يعني ملازمة ملازمه الفحص والتفتيش والنظر في الايه فيما يتعلق بظاهرها وباطنها انصح التعبير كما ذكرتم وفي حديث عبد الله احرصوا هذا القرآن اي فتشوه وثوروه هكذا قال في, في تاج العروس قالوا فتش عنه وفتش اي بحث والمراجعه المعاوده يقال راجعه الكلام وتراجع الشيء إلى خلف والتنقيب بمعنى التفتيش ونقبوا في البلاد اي ساروا فيها طلبا للمحراب والمطالعه المراد بها القراء اذا بهذه الأمور التي ذكرها من كثره التفتيش والمطالعه والتنقيب والمراجعه حينئذ يصل إلى الوقوف على حقائق الفنون ودقائق العلوم قال وهو كما قال الخطيب البغدادي يثبت الحفظه ويذكي القلب ويشحذ الطبع ويجيد البيان ويكسب جميل الذكر وجزيل الاجل ويخلده الى اخر الدهر هذا كلام تناقله العلم في كلام الخطيب رحمه الله تعالى وفيه شيء مما يتعلق بمزايا التصريف والتاليف قال الزركشي في قواعده وقال الزركشي التي هي معتنيه بمذهب الشافعي لكن منها ما هو مشترك بين المذاهب كلها قال ان تصنيف العلم فرض كفاية على من منحه الله فهما واطلاعا يعني حكم شرعي أن الاصل فيه انه فرض كفايه لكن قيده على من منحه يعني اعطاه الله فهما واطلاعا جمع بين الأمرين لان الاطلاع وحده لا ها لا يكفي لابد ان نجمع بينهما الفهم والاطلاع الفهم وحده ودون الاطلاع لا يكفي والاطلاع وحده دون فهم لا, لا يكفي ولذلك نقول لابد من الحفظ والفهم طالب علم بلا حفظ ليس بشيء ليس بشيء شيء نكره في سياق النفي يعني لا ليس بشيء الا من اعطاه الله عز وجل فهم دون حفظ فهذا من النوادر لكن اصله هو هذا واذا حفظ ولم يفهم كذلك ليس بشيء لان الالفاظ او حفظ الالفاظ ليس مقصودا لذاته إنما هو وسيلة الى الى المعاني وإلى الى الفهم قال إن تصنيف العلم فرض كفايه على من منحه الله فهما اطلاعا فلو ترك التصنيف عن العالم لضيع العلم على الناس العلم كان في ماذا كان في الصدور ثم انتقل إلى بطون الكتب لضيع العلم على الناس وقد قال تعالى واذا اخذ الله ميثاق النبيين الايه قال ولن تزال هذه الأمة في الزيادة وترقى في المواهب والعلم وقد قال ينبغي أن لا يخلو تصنيف من أحد المعاني الثمانيه التي تصنف لها العلماء يعني أسباب التصنيف أو الحامل على, على التصنيف هذه تختلف باختلاف الأزمان والاحوال وباختلاف المصنف ذاته يعني ليست بامر توقيفي قال الا يخلو ينبغي ان لا يخلو تصنيف من أحد المعاني الثمانيه التي تصنف لها العلماء وهي اختراع معدوم اختراع معدوم يعني ياتي بجديد لكنه ليس بلازمي لكل مصنف ان ياتي بماذا ان ياتي بجديد بل ما يتعلق بالشرع ليس به جديد اصلا وانما الجديد باعتباري فقه النوازل وباعتباري ذات المسائل يعني لم ينص عليها في السابق لكن احكامها الشرعيه معلومه ما ورطنا بالكتاب من شيء حكمه الشرعي فقه النوازل هذا ليس فقه مستقل عن الشرع ولا صار ماذا صارت احكام قانونيه وضعيه ودا باطل لكنه مربوط بالشرع يعني يدخل تحت عام تحت مطلق تحت قاعدة إلى اخره ففقه النوازل باعتبار هو جديد وباعتبار آخر ليس بجديد بل هو قديم باعتبار ذات المسائل لكون لم تذكر في كتب المتقدمين فهي جديدة ولذلك راطفل الانابيه ادلو بحثت ما بحثت لن تجد شيئا في ذلك لكن حكم الشرعي معلوم بالكتاب والسنه اذا بهذا الاعتبار ليس بجديد قال اختراع معدوم أو جمع مفترق شيء متفرق فيجمعه أو تكميل ناقص أو تفصيل مجمل أو تهذيب مطول يعني كتاب مصنف لكن فيه شيء من الطول فهذبه أو ترتيب مخلط أو تعيين مبهم أو تبيين خطأين هذه كلها اغراض للتصنيف والتاليف كذا عدها ابو حيان ويمكن زيادته فيها كما ذكرنا لا تختلف اختلاف الازمان والاحوال قالوا إذا تاهل طالب العلم والحديث للتاليف به فيه فليعتني بذلك وليصرف جل همه للشرح وبيان المشكل ورد الشبه الوارده عليه قالوا ولا نكاد نجد شيئا يثبت العلم ويدعو لاستذكاره ومراجعه كتبه واصوله ويقضح زند الفكر ويشحذ الطبعه ويبعث الهمم ويبسط اللسان ويجيد البيان ويكشف المشتبه ويوضح الملتبس مثل التاليف يعني هو وسيلة من وسائل تثبيت العلمي كما قال خطيب يثبت الحفظ ولذلك لا يعرف عند اهل العلم مما يثبت الحفظ الا وسيلتان بعد توفيق الله عز وجل التصنيف والتدريس من لم يشتغل باحدهما أو بهما فعلمه ضائع منسي ولا يوثق به لذلك اما ان يصيبنا الافه العلم النسيان افه العلم النسيان اذا كان كذلك فهو محفوف مع كثره العلوم لا الذي يجمع وما الذي يتخصص بفن هذا أمر سهل لانه كتاب واحد يستطيع ان يكون متوسطا فيقراه مرة ومرتين وعشرات ضبط العلم من اصله ولذلك سهل الآن ان التخصص بهذا الاعتبار انه ياخذ كتابا واحدا وانتهى امره لا سيما كتب فيه سعد ماجسيرا ودكتوره خلاص ضبط كل شيء حنيدي نبقى ماذا معه يجعل له درسا شهريا ويكتفي به وهذا لا يضيع عين بهذا الاعتبار لكن اذا راته تكون على السنه المتقدمين حنيدي تجمع اصول كل فنان لابد هذه الاصول ان تراجعها كل شهر كل شهرين لاخري هذا لن يتم لك الا بأمرين التاليف أو التدريس إذا لم تكن من اهل التصنيف ولا من اهل التدريس حنيدي نضيع عليك العين ولذلك طالب العلم في أول امره قد لا يشتغل لا بهذا ولا بذا كيف يكون أمره يشتغل بما هو شبيه بالتدريس وهو المذاكرة يجلس مع شخص فيتذاكر يشرح له والاخر يشرح له حينئذ هو شبيه به بالتدريس فيكون حينئذ عوضا له عن عن الوسائل التي يثبت بها به العلم ما عدا ذلك فلن يستطيع حتى طالب العلم في أول امره اذا لم يكن ثم مدارسه فالعلم حين يكون مشتبكا لا لا يمكن يميز هذا عن عن ذاك ولذلك انتهى من متنه قبل سنتين ماذا يصنع به تبقى عنده مشكله صحيح ام لا كذا يعاني طلبه العلم اليوم يقرا فن قبل سنه فينتقل فن آخر قل الجمع بين الفنون فيه صعوبه نعم بهذا الاعتبار فيه صعوبه لكن لو, لو كان له تدريس لسيما بما يتعلق بمبتدئ خالص صافي الذهن ليس عنده شيء فقراه azrumi yaqrahu waraqato wa dhabbatha wa yaqra fi almutawalat hakadha yakunu alilm hadha mawjud hatta ila ahed qareeb talib ilm huwa yaṭlub alilm wa yudarris hadha la ma ni'amuhu yudarris almubtadi'in walayta yakunu ala jihat altasaddud fa'innahu la yumkin an yasil ila dhabt alilm illa bihadha imma an yudarris wa imma an yusanni wa huwa yara min nafsihi annahu laysa ahlan litadris وجل المذاكره والمدارسه على جهتين اما أن يدرس طالبا كتدريس ويتشبه به العلم بذلك وإما أن يتذاكر مع طالب يعني يشرح له والاخر يشرح له هكذا وما عدا ذلك لن يتم له ضبط العلم البتة عابه العلم النسيان ولسيمه اذا اراد ان يدخل فنا على على فن وانما يعرف ذلك من يعاني صنعه التاليف ثم هو إلى ذلك ثواب لا ينقطع وخلود دائم وذكر جميل لذلك جاب الحديث الصحيح إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جاريه ويدخل فيها كذلك العلم والتصنيف أو علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له راه مسلم قال النووي في شرح المهذب بالتصنيف يطلع على حقائق العلوم ودقائقها ويثبت معه هذا كلام النووي رحمه الله تعالى هو صاحب تدريس وصاحب تأليف اشتغال به بالتأليف والتصنيف وهذا يعتبر قناصائح من خرج عنها حينئذ لا يتم له العلم قال بالتصنيف يطلع على حقائق العلوم ودقائقها ويثبت معه لانه يضطره إلى كثرة التفتيش والمطالع والتحقيق والمراجعه والاطلاع على مختلف كلام الائمه ومتفقه وواضحه من مشكله وصحيحه من ضعيفه وجزله من رقيق جذره عن قوي هنا وما لا اعتراض فيه من غيره وبه يتصف المحقق بصفه المجتهد قال الربيع لم ارى الشافعية اكلا بنهار ولا نائما بليل لاهتمامه بالتصنيف اهتمامه بالتصنيف وقال كذلك في تقريبه وينبغي أن يتحرى في تصنيفه العبارات الواضحه والموجزه والصلاحات المستعمله يعني لا ياتي بصلاح شاذ لا يعرف إلا في حالة واحده أن يبين ذلك في مقدمه كتابه انه صلح على كذا وكذا ولا مشاحه في بالصلاحات لكن ليست على اطلاق كذلك على يبدل الموجود قال نريد ان نسمي المفعول به فاعل والفعل مفعول به ولا مشاحه في بالصقل هذا متفق عليه ولا يعترض له أما الصلاحك في كتابك فمصطلح ما ما أما ما يتعلق بالعلم فهذا ينكر عليه ولا يبالغ في الايجاز بحيث يفضي إلى استغلاق المعنى ولا في الايضاح بحيث ينتهي إلى الركاكه وليكن اعتناءه من التصنيف بما لم يسبق اليه أكثر يعني ياتي بماذا بما يتعلق بالفن ولكنه لم يسبق اليه أو سبق اليه لكنه يحتاج إلى تكميل وقال في شرح المهذب المراد بذلك ألا يكون هناك تصنيف يغني عن مصنفه في جميع سالبه يعني يعتبر نسخة أخرى من كتاب سامق وهذا قد يفعله البعض استل كتابا كما كما إذن هذا الكتاب صار نسخه مكرره ما الفائده منه إلا أنه اضيف إليه اسمه فقط فليس فيه شيء جديد مبت في متعلق بالفن لا بترتيب ولا تقديم ولا اختصار ولا تهذيب لاخره حينئذ لا لا فائدة منه لكن لو كان موجودا وزاد عليه لا اشكال فيه قال إلا والمراد بذلك الا يكون هناك تصنيف يغني عن مصنفه من جميع اساليبه فإن اغنى عن بعضها فليصنف من جنسه ما يزيد زيادات يحتفل بها مع ضم مفاتيح من الاساليب يعني يزيد زيادة ما ولیکن تصنيفه فيما يعم الانتفاع به ويكثر الاحتياج إليه كلما مست الحاجه إلى شيء ما عين كان تصنيفه فيه أنفع واكمل واكثر ثوابا كذلك ولذلك قاله العلم ان العالم في العصر لانه قد لا يصنف إلا إذا سئل والسؤال اما ان يكون بي بسؤال المقال يعني يسالونه الف كذا وكذا أو بلسان الحال والثاني هذا أكثر ما يكون فيه في عامه الأمة يحتاج الناس الى مساله ما أن تبين وقع فيها الزلل كثير بين طلبه العلم أو بين العامه فهينئذ العالم كانه سئل بلسان حال الناس أن يبين رايه فيؤلف هينئذ هذا التاليف او هذا التصنيف كان في مقابلة السؤال لكن وبسوالي لكن وبسؤال الحاله سؤال المقال وذكر ابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضله عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال في خطبه خطبها وعلم أن الناس ابنا ما يحسنون الناس ابنا ما يحسنون وقدر كل امرئ ما يحسن كان يحسن من العلم حين قدره بقدر ما ما يح قال فتكلموا في العلم تتبين اقداركم تكلم في العلم تتبين اقداركم يعني اذا تكلم وبين وشرح تستطيع ان تحكم على الشخص بانه عالم اولا ولذلك الحكم على شخص من جهه كلامه ليس كالحكم من جهه تصنيفه لا سيما فيما يتعلق بالازمنه المتاخرا قد تحكم على الشخص بالكتاب وتظن انه من العلم لو رايته وسمعت منه قلت هذا من راسخين في الجهل ارقم بينه صنفينه صحيح هذا لان التاليف تكون كتب بين يديه ويجمع وقد يؤتي بعض الناس وهذا فضل الله عز وجل قد يؤتي بعض الناس حسن تصنيف وتاليف لكن يكون عاميا لانه عنده مكنه وعنده دربه اشتغل كثيرا الف مره ومرتين وبعض قد يسرد 100 مصنف ولكنه اهلا للتصنيف لكن تكون عنده ماذا عنده ها ملكه في ترتيب الكتاب ونقيدي ونحو ذلك بل حتى في بجمع الماده لكنه قد لا يفهم كثيرا مما كتبه هذا موجود هذا كثير قال الخطيب قال روح ابن عباده منعني التصنيف 20 سنة من كتابة الحديث شغل عن طلب علم الحديث قال الخطيب ينبغي أن يفرغ المصنف للتصنيف قلبه ويجمع له همهم ويصرف اليه شغله ويقطع به وقته وكان بعض شيوخنا يقول من اراد الفائده فليكسر قلم النسخ ولياخذ قلم التخريج يعني فيما يتعلق بالحديث النسخ المراد به أن يكون فاقدا لكتاب فينسخه يعني الان صار العوض ماذا يشتري نسخه مطبوعه اول كان يكتب الكتاب حينئذ ايهما أولى إذا أمكن الجمع بينهما لا اشكال لكن بل فائدة أنه يجمع كتبا فينسخ وياخذ الوقت ثم هو لا يحسن العلم فصار احسان العلم مقدما على النسخ هذا مراد الخطيب هنا وقال الخطيب أيضا قال هلال بن العلاء يستدل على عقل الرجل بعد موته بكتب صنفها وشعر قاله وكتاب انشاه هذا نوع من الدلاله على على العقل وقال ابو عمرو بن علان انسان في فسحه من عقله وفي سلامه من أفواه الناس ما لم يضع كتابا أو يقول شعرا الا اذا كتبه عرض نفسه للنقد لو فعل كذا لو قال كذا لو أخرى كتاب لو ما الى اخره حينئذ عرض نفسه للنقد قال العسكري واخبرني أبي عن أبيه قال قال احمد بن ابي طاهر قال العتابي من صنع كتابا فقد استشرف للمدح والذمي اشرف يعني طلبه أو تعرض للمدح والذم فإن أحسن فقد استهدف للحسد والغيبه وإن أساء فقد تعرض للشتم واستقذف بكل لسان كما هي العاده ولذلك كانه اخراج التصنيف الى الناس قبل تهذيبه وتحريره الا يستعجب واعاده النظر فيه وتكريره قال الخطيب البغداد أيضا ولا يضع من يده شيئا من تصانيفه الا بعد تهذيبه وتحليله واعاده تدبره وتكريره اولا قبل السلام من الناس او ابراء للذمة لان هذا دين يعني يعتبر ماذا يعتبر من عرض العلم والتعليم فاذا لم يكن عنده تان في ذلك او حينئذ قد وقع في في الحرج قبل أن يكون هدفه ماذا أن يسلم من من الناس وانما ابراء الذمة لن يتم له إلا الا بذلك فاذا جمع ما جمعه ورتب في احتاج الى اعاده نظر واحتاج الى ترتيب وتهذيب وتحرير من اجل الا يقول على الله عز وجل ما لم يقل وقال أيضا قل ما يتمهر في علم الحديث ويقف على غوامضه ويستثير الخفية من فوائده إلا من جمع متفرقه وألف مشتته وضم بعضه إلى بعض واشتغل بتصنيف ابوابه وترتيب اصنافه فإن ذلك الفعل مما يقوي النفس وهذا كان قديما لكن بعد أن وجد درسني في الحديث وترتيبه هنئني قد كفي طالب العلم كثيرا من من ذلك ولا يدعي المدعي الان انه لن يضبط حديث الاحكام الا اذا جمعها عندك من تصنفات الكثير والكثير فإن ذلك مما يقوي النفس ويثبت الحفظ ويذكي القلب ويشحذ الطبع ويبسط اللسان ويجيد البيان ويكسب المجتبى ويوضح الملتبس ويكسب ايضا جميل الذكر وتخليده الى اخر الدهر كما ذكر المصنف هنا قال ابن الجوزي ابن الجوزي له كلام جيد في صيد الخاطر تعادته رحمه الله تعالى تكلم في مسائل يتكلم دون أن يراعي احدا يعني لا يجامل يعني ينتقد اهل الحديث ينتقد طلاب الحديث ينتقد من يشتغل بالعلم ينتقد من يترأس اخره دون أن ان يجامل في ذلك قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى رايت من الرأي القويم يعني هذه نصيحه من الراي القويم يعني جيد ان نفع التصانيف أكثر من نفع التعليم بالمشافة يعني للمعلم يقال له لو اشتغلت بالتصنيف لكان اولى من النفع بالتعليم المشافه لماذا واضح مشافه كم سياخذ عنك 100 1000 10 الى اخره سينتهي لكن التصنيف سيبقى قرونا اذا اكثر اولى اعتبر اكثر من هذه الناحيه نظر إليها ابن الجوزي رحمه الله تعالى ان نفع التصانيف أكثر من نفع التعليم بالمشافهه لأن أشافه في عمري عددا من المتعلمين وأشافه بتصنيفي خلقا لا تحصى خلقا لا لا تحصى هذا باعتبار الراي بداهة لا اشكال فيه تبرم مستقيما لكن إذا نظرنا إلى حاجة الناس قد يكون العكس هو الصواب عكسه لماذا لأنك تتعبد الله تعالى قلنا التصنيف فرض كفايه وكذلك التعليم فرض كفايه وقد يكون فرض عين وكذلك التصنيف قد يكون فرض عين عينيه المصلحه التدريس قد تكون مقدمه على مصلحه التصنيف فإذا كان الناس بحاجة إلى من يجلس ويعلم لقله من يعلم العلم لانه لو ترك التعليم لصار الناس ماذا صار الناس كلهم صحفيين وهذا باطل صحاولا نحن نقول الصحفي لن يتعلم فإذا كان أهل العلم اشتغلوا بالتصنيف وتركوا التعليم بالمشافهه من اجل هذه العله أن يتبعه أو او منه اكثر واعتقد ان هذا مخالف للشرع حينئذ ينظر الى الى الحكم الشرعي فما كان الحاجة فيه إلى التعليم بالمشافهه امس حينئذ نكون اكدكم مقدما على ماذا على التصنيف على على التصنيف ولذلك نحن نرى ان الاشتغال بالتصنيف في هذا الزمان هو اقرب الى العبث منه إلى أن يكون مفيدا لغيره الا فيما يحتاج اليه على جهاتي الخصوص اما التصنيف مطلقا هذا اشبه ما يكون بي بتكرار لما ذكر وياتي سبحانه وتعالى قال رحمه الله تعالى لاني اشافي في عمري عددا من المتعلمين واشافي بتصنيفي خلقا لا تحصى ما خلقوا بعد ما خلقوا بعد يعني يعلم المعدوم كذلك لكن في اذا كان بقوه الموجود قال ودليل هذا أن انتفاع الناس بتصانيف المتقدمين أكثر من انتفاعهم بما يستفيدونه من مشايخهم أو كذلك سيبقى مع شيخه كم سنة سنه سنتين 13 ويذهب ثم يبقى عمره كله مع ماذا مع كتب المتقدمين اذا الاستفاده من المتقدمين <تصفيق> أكثر من استفادته من من شيخين هذا وجه سديد لكن هذا باعتبار الراي الخاص يعني باعتبار دلالات العقل وما ينظر فيه الانسان ببداهه عقله ومصلحه نفسه لكن العكس هو الصواب ان يكون منطلقا من دلاله الكتاب والسنة يعني ما حكم الله عز وجل عليك في هذا الموضع بانه يتعين عليك التدريس وتترك التصنيف ولو خالفك ما تميل اليه النفس النفس قد تميل لماذا الى اكثر لكن قد يكون ذلك ماذا ذا موافقا للشرع ولذلك من كثره أو مما مما قد يزيد عدد الاخرين إذا سكت عن كثير مما يقع فيه الناس وهل نقول للمعلم اسكت عن بعض ما عند الناس من أجل أن يبقوا قل لا تكلم فيما هو موافق الحق بقوا بقوا مع السلامه يمشون وكذلك نقول الاصل في التعليم أن يعلم ما اراد الله عز وجل واما ان يعطي الناس ما يريدون قل لا هذا مخالف له للشريعه قال ودليل هذا أن انتفاع الناس بتصانيف المتقدمين أكثر من انتفاعهم بما يستبدون او ميشخهم فيمبغي للعالمي ان يتوفر على التصنيف أو على التصانيف إن وفق للتصنيف المفيد ليس مطلقا فانه ليس كل من صنف صنف صحيح ليس كل من صنف صنف يعني صنف تصنيفا مفيدا قد يصنف لكنه لا يكون ماذا لا يكون مفيدا كله ماخوذ عن السابق اعاده السابق ما الفائده فيه ترك التدريس بهذه الحج قل لا هذا ليس بي بصواب وليس المقصود جمع شيء كيف كان وإنما هي أسرار يطلع الله عز وجل عليها من شاء من عباده ويوفقه لكشفها فيجمع ما فرق أو يرتب ما شتت أو يشرح ما اهمل هذا هو التصنيف المفيد قال وينبغي اغتنام التصنيف في وسط العمر يعني متى يصنف في وسط العمر لأن اوائل العمر الزمن الطلب يعني لا يصنف اول ما يبدأ الا على الوجه الذي ذكرناه سابقا فرق بين ان يجعل له ابحاثا يكتبها هذا لا اشكال فيه بل اذا لم توجد مذاكره أو تدريس حينئذ لا بد أن, ان يكتب شيئا شيذا كتب ثبت حينئذ نقول هذا لا يمنع لكن المراد به التصنيف الذي ينشر ويطبع كما هو في هذا الزمان قال ان اوائل العمر زمن الطلب واخره كيلال الحواس يعني حواس تكون قد كلت تعبت فيكون الزمان الطلب والحفظ والتشاغل الى ال40 يعني هو يميل الى الى ضبط التعليم والتدريس بسن معين والمساله فيها خلاف بين اهل الحديث وغيرهم هل يحد ب بسن معين فيقال إلى ال ثم بعد ذلك يصنف ويعلم ويدرس أو انه لا يشترط فيه وانما يكون باعتبار المكنة به في العلم صاب انه باعتبار المكنه به في العلم ان لله ان يصنف وله أن ان يعلم فيقال ثم يبتدئ بعد الأربعين 40 بالتصنيف والتعليم يعني يرى أنه يستمر في الطلب والتحصيل إلى ال40 هكذا ابن جوزي رحمه الله تعالى ثم إذا وصل ال يؤلف ويدريس قال ثم يبتدئ بعد ال40 بالتصنيف والتعليم هذا إذا كان قد بلغ مع ما يريد من الجمع والحفظ يعني إذا وجد من نفسه انه بلغ ال40 وحصل واذا لم يحصل وبلغ ال40 يستمر في الطلب الى ال ثم بعد ال50 يؤلف ويدرس رحمه الله تعالى قال هذا إذا كان قد بلغ مع ما يريد من الجمع والحفظ والعين على تحصيل المطالب فأما إذا قلت الآلات عنده من الكتب أو كان في اول عمره ضعيف الطلب فلم ينل ما يريد في هذا الاوان أخر التصانيف إلى تمام ال50 سنة إلى تمام يعني ذكر ال60 <تصفيق> ثم ابتدى بعد الخمسين في التصنيف والتعليم إلى راس ال ثم يزيد فيما بعد ال في التعليم ويسمع الحديث والعلم ويقلل التصانيف الا أن يقع مهم إلى راس السبعين فإذا فاذا السبعين جعل الغالب عليه ذكر الاخره للاستعداد <تصفيق> لله قال والتهي للرحيل فيوفر نفسه على نفسه الا من تعليم يحتسبه او تصنيف يفتقر إليه قال رحمه الله تعالى وقال سفيان الثوري من بلغ سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتخذ لنفسه كفنا وقد بلغ جماعه من العلماء 77 سنة منهم احمد بن حنبل فان بلغ فليعلم أنه على شفيل القبر وان كل يوم ياتي بعده مستطرف مستطرف علم مستفاد فهو كالكغنيمه قال فان تمت له ال 80 فليجعل همته كلها مصروفه الى تنظيف خلاله وتهيئه زاده إلى آخر كلام رحمه الله تعالى والشاهدون من قوله انه ماذا أنه يجعل الطلب اولا حتى يتمكن من التحصيل سواء بلغ ال40 لا لا ينظر اليه وإنما العبرة بماذا بكونه قد تاهل للتدريس والتصنيف وأما إذا لم يكن كذلك فلا يحل له شرعا قال الشوكاني رحمه الله تعالى وانما التصنيف الذي يستحق أن يقال له تصنيف والتاليف الذي ينبغي لاهل العلم الذين أخذ الله عليه بيانه وأقام لهم على وجوبه عليهم برهانه هو أن ينصر فيه الحق ويخذل به الباطل ويهدم بحججه ويهدم بحججه اركان البدع ويقطع به حبال التعص يعني التصنيف الذي ينصر به الحق وتقام به الاسهاد اهم ما يعتني به واما تكرار الموجود من شرح المتون وغيره والمسائل على جهه التكرار هذه الفائده فيه قليله وانما ما من زمان إلا وتكون ثم رؤوس للفتنه والبدعه والضلاله فالاشتغال بهذا النوع آكد من غيره واذا كانت البدعه قائمة والكفر قد حل وامور تتعلق بناقد الإسلام أو التوحيد نحو ذلك فالاشتغال بهذه يكون من باب أولى وقل لا ينكر على من يكثر من التاليف فيما يتعلق بقوانين الوضعيه والديمقراطيه والحكم غير ما أنزل الله بعض الناس يقول هؤلاء ما عندهم الا هذه المساله قل نعم ما المانع ماذا تريد أن يعيد الزاد فيشرحه كما هو فتكون نسخه زائده ماذا تريد قل الاصل في العالم ان يؤلف فيما يحتاجه الناس وهذا الذيعنه رحمه الله تعالى إذا كان الزمن قد وقعت في البدعه والضلالة وقل من تكلم وقل من صنف فالتاليف المفيد هو الذي يقمع هذا هذه البدع قال وانما التصنيف الذي يستحق أن يقال له تصنيف والتاليف الذي ينبغي لاهل العلم الذين أخذ الله عليهم بيانه واقام لهم على وجوبه عليهم برهانه هو أن ينصروا فيه الحق ويخذلوا به الباطل ويهدموا بحججه أركان البدع ويقطع به حبائل التعصب ويوضح فيه للناس ما نزل إليه من البينات والهدى ويبالغ في إرشاد العباد إلى الإنصاف ويحبب إلى قلوبهم العمل بالكتاب والسنه وينثروهم من اتباع محض الرأي وزائف المقال وكاسد الاجتهاد ولا يمنعهم من ذلك ما يخيله لهم الشيطان ويسولهم أن, أن هذا التصنيف لا ينفق عند المقلدة يعني لا لا يروج لن يقبله الناس او يكون سببا لجلب فتنه قد يقول بعض الناس هذا المؤلف قد يجلب فتنه ماذا قلت فيه هل قلت فيه حقا موافق لكتاب السنه أو ضد الكتاب والسنه إن كان الأول دعكه من الناس جلب لهم فتنه او لا هذا ليس من, من شانك شانه إنما تنصر الحق فحسب هذا الذي عليه رحمه الله تعالى قال ولا يمنعه من ذلك ما يخيله لهم الشيطان ويسوله من أن هذا التصنيف لا ينفق عند المقلدة أو يكون سبباً لجلب فتنه أو نزول مضرة او ذهاب جاه أو مال او رئاسه فان الله ناصر دينه ومتمم نوره وحافظ شرعه ومؤيد من يؤيده وجاعل لأهل الحق ودعاه الشرع والقائمين بالحجه سلطانا وانصارا واتباعا اذا هذه لفته من الشوكال رحمه الله تعالى ذكر في ادب الطلب أن التصنيف المفيد هو أن يكون ثم حادة ماسه لنصره الحق فيصنف فيه وهذا تاييد من الله رحمه تعالى ما قد يكون في بعض الأزمان كما هو الشان في هذا الزمان فلا ينكر على من جعل شغله شاغل فيما يتعلق بالتصنيف والتاليف في حادثة العصر وهو تنحيته شرع الله عز وجل واحلال الكفر المحض وهو الديمقراطيه وما شاكلها فالتصنيف هذه المسألة لا شك أنه من اوجب الواجبات والكلام في هذا من اكدمه يتكلم به المرء لانه يتعلق بتوحيد الله تعالى ويتعلق بالشهادتين وأما انكار الجهل والمرجئه الذين يلمزون اهل الحق بانهم ليس عندهم الا الحديث هذا المساق نعم ليس عندهم حديث الا في هذه المسألة ولا مانع ان ينبه اذا كان ثم خطا فيما يتعلق بسائلي المسأه اما الحق فيجب ان يقر حق نعم الكثرة في الحديث في هذه المساله مما يتعين في هذا الزمان وسياتي بقيه بحث كلام المصنف رحمه الله والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين